والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا وُلِبَتِ الرُّومُ فِي آذِنَةِ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ يَغْلِبُونَ فِي بِضَّةٍ وَهُمْ مُذِلُّونَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يُنصُرُ مَن شَاءَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ